بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ویذا کالوهم او وزنوهم يخسرون ألا يظن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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْطُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ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 يسقون من الرحيق مختوم من ختامه مسك وفي ذلك فاليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسميم عينيه يشرب بها المقربون.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 هؤلاء لغالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوّرون وَالْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ